الله وبرك الله وبركاته لله رب العالمين الرحمن الرحيم فلن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عندنا الصراط المستقيم صراط الذين هم العنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصراط المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد اللهم صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ملك اي احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب خلق من شر ما خلق ومن شر ضاتب اذا وقضت ومن شر حادث اذا يا راكبين بسم الله الرحمن الرحيم. نمشي اعوذ بالله ولكن مع شر من عند رقبتنا اغني بين جنياتي ومحيي الله الله الله يا الله يا الله يا الله يا الجادلين وعاقبنا في عامهير ولا إنه لا يعز من ولا يديه منه وعليه فبارد ربنا وتعليه فبارد ربنا وتعليه الله إما إنا نسألك خيراً ما رفعنا اثقالا طاغين اني قادياك وجوابك يا ربك يا رحمن يا يا رب العالمين الله الذي منن بالجنة برحمتك اللهم نجدنا جدنا جدنا رحمتك اللهم لا من يا عزيز يا جبار. يا كريم يا رب يا كريم يا مَدِينَةَ يَا من وَهَانِئًا فِي مَنْعَبِ وَأَظْهِرْ كَرَمِي نَا بِرَحْمَتِكَ شهر ما الله لَا وَمَا طَغَيْتَ أَظْهِرْ مَا لَا تَزِغُ قُلُوبُكَ عَنِ الْإِثْمِ وَأَغْنِنَا مِنَ النُّذُمِ يَا اللهم آمنا في دنيا حسنا وفي ما خر من حسنا وقنا عذاب اللهم ما لا تشعرنا خفرة من شوكرنا حضراتي من شوكرنا يا علي ويا اللهم نَزَلَ عَلَيْنَا وَمُفَضَّلٌ مِنَ الْضِّيَاءِ سَلِيمًا إِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَاضِي عَلَيْنِي اللَّهُ وَلِيُّ مَا فِي سَمَآءِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ يَنَافِقُونَ وَإِن لَّقَوْتَهُمْ لَيَكْفُرُنَّ بِهِمْ مُّكَرِّهِينَ اللَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ غَضَبًا غَلِيظًا أَظْلَمُ مِنَ اللهم اهدني الله أمي اللهم اهدني الله أمي اللهم اصلح ولا تأمورنا اللهم اصلح ولا تأمورنا اللهم اصلح ولا على جدنا محمد مدين I love you. I trust you. I All right,